كلم ما لبس من ثياب الذنب ثوب الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لن اهل العفو والمغفرة لن الله ارحم بالعباد من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 جدل وجهها وصل ليلى وصل استغفر الله واحمده واثني عليه بكل يوم استغفر الله أستغفر الله أشهد أن الله هو البر الرحيم أستغفر لنا النهجة وادول أن لي بالله رجع أستغفر أهل يفوز بما أغفرت ربا نجا أستغفر أهل الفقير على بابك عز الله اني ما وقفت الله على بابا الكريم. أستغفر الله كل ما الله قوي واستغفر الله الم أستغفر الله لي ذكرتنا لنا بيشوي شوي أستغفر اللي ما يا اسم رحمته غير الغشيب أستغفر الله كثر ما يملي السماوات ويزور أستغفر الله كلمة أن تصل إلى ما لا حدود أستغفر الله من هنا لآخر مساحة الوجود وأستغفر الله كثر ما لا يعلم الغير استغفر الله كثر ما يمطر من المزن الهمل واستغفر الله كثر ما بالارض من حبر الرمل واستغفر الله كثر من لا استغفر من الله قال I ask forgiveness of Allah Almighty. I Allah.